Osnun yunalini Allah yormini sijnun tajabbu شو ابكي مصاب نجاف لوحه الحزن الالهي شبته بقلب الجراح بعالمي الذرع السماني دمع تكتب لي الفن شعر دفتر شجوني منظري سنيا بالحابس موسى بن جافر ينحى به دمع الوشاق السجن أركانه وسته أحزانه يرميه سجانه في قارم أحجار في روح ألقاه القيد أدماه كيف أنساه نوسى بن جعفا قصدنا في سر تكوين لله يرمي سجن تجبر والدمع يروي جرح نوعاني الحشر يبكي سب نجافو <تصفيق> لا شيء تو الشضميري وحدته ذاك المكان مظلم سجن شيء يروش الزمان وحشه و السند ايش وان حسرة حسرات تنتظر طفل امان نجعوه في سم عيني والجرح في ظل عيني اسقيه بالدمع نبون تفجر القلب سكنه وولاه معناه كيف أنساه موسى بن جعفا سجن أغيني في سر تكويني يرميني سجن تجبر الدمع مصد نجافا ناظر ايام وحياة خدمتك ارجو النجاف خدمتك باب الحواج هي جوهرت الحياة الطمئ ودمع يسيلة وحب قلبي صلات يا بحر في ظل كرامه انت عز لي الماما منني تهواك اشواقي وخادم باقي فيه شاع انشاره تلك احلامي افديك ايامي كبدك الدامي موسى بن جعفا بسم العظيم في سر تكوين لله يرمي سجن تجبر الدمع يروي جرح نوعاني للحشر يبكي شبنا جافا خدمتك اغلاله مالي على خطنا قلبي غير الشداد لون سر اسمك يبل بالفقاع يعتني لهفه ويزورك دميا باب المرار وتشرائي يسعالي تلقي جهر يناديني جسمي تبعثر لو حاولوا غادر يبقى هوى صدري موسى بن جعفا كلمات الشعر الحسيني سيد كريم العرداو الكربلائي أداء الرادود الحسيني صاحب الكربلائي تم التوزيع والتسجيل في ستوديو صوت المستقبل الهندسة الصوتية والتوزيع جاسم الزبيدي هاتف 07807 خمسة سفة سبعة هذا ونسألكم الدعاء